الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وصار على نهجه إلى أم الدين وبعد نواصل إن شاء الله تعالى درسنا في كتاب طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين وكنا قد استألفنا الدرس الماضي بإتمام القصيدة التي نظمها الإمام القيم رحمه الله. Så wa jeg nok